لا ينفكون عنها فإن الله عز وجل مزج خير الدنيا بشرها وإن الخير المحض إنما هو في الجنة فقط كما قال الله عز وجل ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون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 فأشار بقوله صلى الله عليه وسلم عن أهل الجنة لاختلاف بينهم ولا تباغب إلى أن هذا ليس موجودا في الحياة الدنيا فما من معشار اجتمعوا رجالا فقط أو نساء فقط أو رجالا ونساء إلا وقع بينهم من الاختلاف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 كم الرجل لا يحب المرأة وكم من مرأة لا تحب زوجها وفي الصحيحين وغيرهما من حديث سعد بن أبي القاصد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنك مهما أنفقت من نفقة فهي صدقة حتى اللقمة في, في مرأتك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 أيها العبد كيف دخل النار صاحب الصلاة والصيام والزكاة دخل بالشقوق بتبعات الناس عليه وهذه تعقب المرأة يوم القيامة حسرات ما بعدها حسرات من وجهين. الوجه الأول حسرة على حسنات تعد فيها المرء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 السلام عليكم و...